قال تنبيه أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقا لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلم يعتبره طلاقا ثالثا ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد قال مقيده عفى الله عنه الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي لما تقدم مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله أو تسريح بإحسان وهو مرسل حسن قال في فتح الباري والأخذ بهذا الحديث اولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين فليتق الله في الثالثة فإما ان يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما الا يقيما حدود الله لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة وقوله فإن طلقها إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو قوله فلا تحل له من بعد الآية ولو فرعنا على أن قوله تعالى أو تسريح بإحسان يراد به عدم الرجعة وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له الآية لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا. لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج فاستثنى منه صورة جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا كما هو ظاهر من سياق الآية وممن قال بأن الخلع يعد طلاقا بائنا مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد والثوري والأوزاعي والبتي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة وإنها ثلاثا فثلاث وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى ما لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية قاله ابن كثير ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتى عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقه إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت قال الشافعي ولا أعرف جهمان وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر قاله ابن كثير والعلم عند الله تعالى وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله وتكلم فيه بأن في سنده ابن أبي ليلى وأنه سيء الحفظ وروي مثله عن علي وضعفه ابن حزم والله تعالى أعلم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك فروع الأول ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراق السعود بقوله صيغه كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع وهذا هو مذهب الجمهور قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي أخبرنا أيوب عن كثير مولى بن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعاها فقال كيف وجدتي فقالت ما وجدت رائحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى بن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة فقال خذ ولو عقاصها وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه قال نعم قالت ففعلت قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه أو قالت ما دون عقاص الرأس ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس واكرمه ومجاهد وإبراهيم النخاعي وقبيصة ابن ذؤيب والحسن بن صالح والبطي وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير، وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاهز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاهز في القضاء وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وطاووس والحسني والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها وقال الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن اكرمه عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من الذي أعطاها لتقدم قوله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه رواه ابن جرير ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون انتهى من ابن كثير بلفظه نكتفي أيها المستمع الكريم بهذا وسنأتي على بقية الفروع في الحلقتين القادمتين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته